ва ваъдаи мосу كانت وضا وإذ قتلتم نفسا قُلْ نُضْرِبُ فِي ва <laughs> қоли Oh a uh -huh. وبشر الصال اذ تمنوا ان نتبع من الذين تبعوا وراهم العذاب وتقطط بذم لَهُ النَّنَ نَ كُنْتَ فَنَ كُنَ اللهَ أَمِنُ كَمَا Ооо oh, إليه تحشرون آمِنَ النَّاسَ مَّا يجيبكم الله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثنان حسبه جهنم ولا بسلماد ومن الناس من لا سرينا ثوبت RIchikisen balung Yang zli О oh. 117. وللمضلقات متار بالمعروف حقا على المتقين 118. كذلك يبين قُل لَّنْ يَنفَعَكُمُ الْاَتِي ذِى لَعْنٍ يا <تصفيق> قوم <تصفيق> ان الله الذي فضل من الناس ولا كننا وَقَالَتْ نُفُوسٌ فِي سَلَامٍ لَنْ يُعَنَّنَ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَنْ فَيُضَارُ فَوْلًا اوضْعًا كَثِيرًا وَاللَّهُ ам Oh Oh, كوسي السماوات والأول Kaj Quan الله فَأَنَّى لَهُمْ إِنْ بِقُونَ أَمْ وَلَوْ فِي سَمِيلٍ لَّائِقَ مَثَلُ حَبَّةٍ أَمْ What? Oh, sorry. 126. الذين يأكلون Oh! Oh, I love you.